إلهنا ما اعد لك مليك كل ما حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الوفاء للصوتيات والمرئيات بمملكه البحرين إن بيع وشراء هذا العمل مشروط بعدم السماح بنسخه أو توزيعه أو بثه عبر مواقع الانترنت وكافة الوسائل الاعلاميه مراكز التوزيع مملكة البحرين مركز الوفاء للصوتيات والمرئيات المنامة شارع الإمام الحسين عليه السلام هاتف 17264026 دولة الكويت تسجيلات الثقلين بني دلقار هاتف 22516442 سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف 247-131-4-1 لبنان مؤسسة بنت الهدى حارة حريك بئر العبد ومن إصداراتنا السابقة ضفاف